أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السُّبُلُ أَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيبًا